Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Alif Lam Mim. Kadzalika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 Al-Fatihah, Allah hafiqah عليهم, وما أنت عليهم بوكيل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 إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيف من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد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 إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور أو يوبقه النبي ما كسب ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من حيص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 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَضَّى لِمِنَ الَّمَرَأَوَالعذابَ يَقُولُونَ هَل إلَى مَرَدٍ مِن سَبِيلٍ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 استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم الَّذِمَ رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِمَ الْجَائِيَةُ وَمَا لَكُمْ مِنَ الْكِيْرِ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 او يزوجهم ذكرا و اناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير